السماء سماء. سماء. سماء. وحق لها ان تأض ما فيها موضع اربع اصابع الا وملك ساجد وملك قائب والله لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وتوكل على العزيز الرحيم الذي وتقوم وتقلبك في الساجدين يا مذهن الذنب اما تستحي باي بدن ستقف بين يدي الله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 فهل علمت جوابه ماذا تجيب إذا نطقت كلامه مراقبة إن كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا مراقبة فوالله لو لا الله لا شيء غيره